علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلا فكان قاب قوسين أو أدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رآ أفتمارونه على ما يرى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 افَرَأَيْتُمُ اللاتَ وَالعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِفَةَ الأُخْرَى أَلَكُمُ الذِّكْرُ وَلَهُ الْعِبَادَةُ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ إن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهَوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى فَلَا لَهُ الْآخِرَةُ وَلَا وَكَمْ مِمَّنَكُمْ من فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا لَا تُغْنِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَيِّ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءَ الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنفى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن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 فَلَا تَذَرُوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى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 وأنه خلق الزوجين الذكر والأنفى من نطفة إذا تبنا وأن عليهم نشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنا وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم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 فَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ صَالِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوهُ